ل ك موسوعه على فترة من الرسل أن ت ق النابلسي ما ج من ر ا للعلوم الاسلاميه قدير و ق ا ل و ا يا م و س ى إ ب ن ا ب علي القوم الفاسقين إ ن و س و ع ه النابلسي ل للعلوم الاسلاميه ن أ ص ح ليريه ي و ر ي س و ي ه النابلسي ل ل ع ك و ن م ث ل ه ذ ا ا ل ر ا ب ف أ و ا م ي سوءة أ ي ه نجد ذلك ت ب اسماء على بني إ ي ل أ ل ه الحسنى ن ا بغير ف س ب غ ي